غير المغضوب عليهم على الضادنين آمين يا أيها النبي لما تحذم ما أحل الله لك تبتغي مرضات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 كتبا إلى الله فقد صارت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيم عَسَى رَبُّهُ يُطَلَّقُنَّ أَيُّ بَدِلَهُ أَزْوَاجٌ خَيْرٌ مِنْكُمْ نَمُسلِماتِ نُؤمنَتِ قانِتاتٍ قانِتاتٍ تَأيِباتٍ عَبِداتٍ سائِحاتٍ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 والذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَآءَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَت رَبِّ بِنِيَّ عِندَكَ مَأْوَى فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ, وعمله ونجني من الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ